احبتي هيا اسمعوني احبتي استاذنا بدنا سناء في احبتي باء ثاء بداية الحروف أحبتي ثاء جيم حاء بها القلب شغوف ألف وثاء بداية الحروف أحبتي ثاء جيم حاء بها القلب بحرف الألف نبدأ حصتنا يا حلوين أمي أعز وردة ولساكنا بالعين في البابا نلقى الباء متكررها مرتين لو شفنا فوق التاء نلقى نقاط اثنين وثاؤنا ثمر ثوم ثوب جميل أحمر وجيمنا جمل جوز جسر عليه نعبر أحبتي في الحب حديقه فيها ورود والخاء مثل الخوف يتفتح على خدود والدار فيها الدال نايم بها داود والذيل ذيل الديج اول حرف موجود وراءنا رمح رمل رب علينا شكره وزاؤنا زيد زبد زهر يفوح عطره احبتي, أحبتي ألف بداية الحروب أحبتي ذاء جيب حأم بها الغلب شغل والسين سيارة والشين شمسية والصاد في صياد والضاء ضوئية والطاء طيارة والضاء مضوية بأول ظرف والعين عمارة مبنية والغين في غول غيث فصل عليه البلبل والفاء في فضل فصل فيها تبه الفلفل واحبتي أحبتي ألف ساوند بي بداية الحروب احبتي ثاء تجيب لي حقم بها, بها الغلب شوم والقاف تضربنا قيثاره مجنونه والكاف كيكه تعيد واللام ليمونه يا محلى ذي الميم ضحكتها مزيونة والنور نور ونار بالها هنونا والواو في ورد وقت وفي الوعود إذ تلوح والياء في يخت يوم وياسمينة تفوح حبتي Dzięki.